ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس تعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن, ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين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 أثقالهم وأثقال بمع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون.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 فبتغوا عند الله الرزق وعبدوه وشكره إليه ترجعون وإن تكذبو فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِن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 وقارون وفِرْعَون وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلَّنَ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم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 أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أَكْبَرُ والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أَهْلَ الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَنُ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 إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعمة أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي